الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ نَصَرُوا مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 فريق كذبوا فريق يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصلوا ثم تاب الله عليهم ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصلوا كثير منهم والله بصير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 لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من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 ولكن qui منهم فاسقون